حياتنا الأسرية عيشة بشكل طبيعي إلا في وقت الحرب طبعا في وقت الحرب لا يتيح لك الأمر أن تجلس في بيتك لعدة دقائق أو حتى لثواني تطمئن على أهلك إما بالاتصال أو بتابعة شخص ثاني يطمئن على أهلك ويرجع لك ثاني أما في حالة التهدئة هذه أو يتيح لك الفرصة بالجلوس مع أهلك مع إخوانك مع جيرانك. ولكن في حالة الحرب يعني يكون الأمر صعب جدا طبعا لازم تكون قلقان ولكن قلقك على نفسك لا بس على أهلك لازم تكون عندك خوط على أهلك لانت كل إنسان طبيعيا يعني يخاف على أهله ولكن عن نفسه ما عطبتش انه بخاف لانه هو مقدم على هذا العمل وهو راض فيه يعني كنا مقدمين نقاوم هذا وإحنا مبقين على هذا العمل وإحنا اللي بدنا إياه بش حد فرض علينا لا يوجد أطفال بيننا هادي إدعاءات إسرائيلية من نحن نستخدم أطفال كدروح ولكن هاي أنت تر ترون كلنا من سن عشرون وخمسة عشرون وثلاثون كل سن واعي يتفهم الأمور لا ندخل أطفال بيننا ولا نستقلوا أطفال لمواجهة هذا العدو بفكر يفكر لازم أكتله زي ما كتل الأبرياء من أبناء شعبنا لازم لأنه هو لو أنا تركت هذا الجندي يعيد فسادا حيقتل عدد أكبر من منذ الشعب لذا لازم نضع حد ونقتله عشان نوقف هذا الدماء الشعبنا يعني حتى لو سكروا كل الانفاق ستعمل انفاق بطريقة سرية وسيتم ادخال السلاح إلى قطاع غزة بطريقة سرية لن تستطيع لا مصر ولا السلطه هنا معرفة كيفية دخول هذا السلاح بالطريقة المعروفة لدينا سيتم إعادة ادخال السلاح بالطريقه المعروفة لدينا يعني حتى لو سكر الأنفاس ستكون هناك انفاق اخرى تعمل في نفس الوقت لإدخال السلاح. <تصفيق> هي ربنا وفِدنا ربنا بيكون معنا في هذا